لم أعبهم بأسمائهم، فلما أعبهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض؟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 آدم من ربه كلمات فتاب علي إنه هو التواب الرحيم